قال من قلبه هو عذاب الهواء والهواء لا صبحت ماله دواء بالبدن يبقى مساير للممال بالخضره يتناضى الميوبان واش بلقيت عجما بيعت الكؤان واستلمت الحكم منك في البعات ايش غير الصبر دايم والثبات من خاضرة ليس ما أعضب لغبات عذبونا توكم لا ترحمون وان سمعتونا نشتكي لا ترحمون أرجو ولا تسألون كيف بات رقابي لا رجعنا اليوم يومه إفماع بالقرب ما هو مستحيل. وتباعه جحمل عبهري تجيه البصر صبري كانوا الواجتفات من خضرانا يتناول ليوبا الوسائط والرسائل ما تفيد لا بجي كلنا من الآخر بعيد قربكم هوق ليحل المشكلات من خضرانا يتناول سرمعناك كان في القلوب ما جدرنا نكتموه قد جد هذنوب كيف تخفيه والعيون الباكيات من خبرنا لقدنا ضلع الله لا تهتكنا ولا قلنا العهود بالهوية ما تعدينا الحدود Hari sapa kita layu, Saya takkan pernah